بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام بن بطة العكبري رحمه الله القاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هاد المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر الأتيبي بالمدينة النبوية نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع الدرس الثامن قال الإمام أبو عبد الله بن ببطة رحمه الله تعالى ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب والارتفاق بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت مكروه كله والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليضه على فاعله ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلض على فاعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره ولعن أيضا المتجردين في إزار ونهى عن المكامعة وهو أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره أو ينظر إلى عورة أحد غيره وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته وأن يحدث الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار ونهى عن اليمين الكاذبة وأن تباع الثمرة حتى تزهوى وعن بيء الكلب والقرد والخنزير ولعب النرد والشطرنج وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم وأن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا وما شاء الله وشئت وأن يحلف الرجل بغير الله وأن, يحدش وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه وأن يستعمل الأجيرا حتى يألم كم أجرته وعن النجش وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال الحديث مستمرا في هذه المسائل التي جعلها المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا الكتاب الإبانة الصغرى ومن هذه المسائل ما ذكره رحمه الله في أول ما قرأه علينا أخونا الشيخ علي وهو قوله ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب والارتفاق يعني في المسجد ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب يعني المسجد فأما الصبيان والمجانين فلعله ذهب إلى حديث وارد في ذلك وهو حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم الحديث ولكن هذا الحديث لم يصح فهو حديث ضعيف ولا يثبت في هذا الباب شيء والصبي إما أن يكون ابن سبع وإما أن يكون دون ذلك فإن كان ابن سبع فما فوق فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإحوارهم إلى المساجد في قوله مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فهو مأمور بأن يؤتى به للمسجد للصلاة ويضرب عليها إذا بلغ العشر سنين حتى يتعودها فهو من أهل الحبوه وإن كان دون ذلك فإن كان في الصلاة مع أبيه فلا بأس بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل أمامه ونزل إلى حسن وحسين وتأخر في السجود حينما ارتح له ابنه الحسن وإن كان في غير الصلاة فإنه ينبغي أن تجنب المساجد هؤلاء الذين هم أصغر من السبع لأنهم لا يفهمون وربما أتلفوا في المساجد فلعبوا وخربوا إذا كان في غير الصلاة وقد فصل إسحاق بن راهو رحمه الله تعالى في هذا حيث ذكر كلاما نحوا مما ذكرناه من كلام أهل العلم والشاهد أن منع الصبيان والنساء والمجانين والجنوب مطلقاً المساجد فيه نظر ولعل أيضاً المصنف اعتمد في منع النساء المساجد على حديث نهى, نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الخروج إلى المساجد في جماعة الرجال وهذا الحديث أيضا لا يصح ولعله اعتمد في الجنوب وأيضا على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجهوا هذه البيوت عن المسجد يعني بيوت أصحابه رضي الله عنهم فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب وهذه الأحاديث كلها ضعاف لا تكبت لا حديث النهي عن الصبيان والمجانين ولا حديث أندساء الذي سمعتم نهى النساء عن الخروج إلى المساجد في جماعة ولا حديث فإني لا أحل المسجد لحائضه ولا لجنب فهو في, فهو في سنن أبي داود ضحمه الله وهو ضعيف الإسناد والنساء جاء المنع عن منعهن من حضور المساجد إذا ترخصنا فالأمر بالعكس لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فالأمر على عكس هذا الأمر الصحيح على عكس ذلك أن المرأة إذا استأذنت إلى المسجد وأمنت الفتنة ما هناك فتنة يكون زمن فتن فإنه لا بأس بأن تخرج ولا يجوز للرجل أن يمنعها إذا استأذنت إلى المسجد وبيتها خير لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما, المجانين وأما الجنوب وأما الجنوب فحديثه هو هذا وهو حديث ضعيف وقد صح عن عطاء الخراساني رحمه الله التابعي الجليل المشهور أنه قال رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا وضوء, وضوء الصلاة فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى الترخيص للجنب في أن يبقى في المسجد إذا توضأ رخص للجنب أن يبقى في المسجد ويمكث فيه إذا توضأ وضوءه للصلاة نقل ذلك عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله فلعل المصنف اعتمد على هذه الحاديث وفيها كما رأيتم الضعف وأما المجانين فليست المساجد فقط التي تصان عنهم بل يصان عنهم كل ما يخشى إتلافه لأن المجنون لا يضبط نفسه لزوال عقله والمساجد من ضمن ذلك وذلك لأنه ربما فعل ما لا يجوز له فعله فيه فربما يطرى عليه البول أكرمكم الله فيبول في المسجد لأنه لا عقل لا وهكذا وقوله رحمه الله والارتفاق بالمسجد المحش عندكم ذهب إلى الارتفاق لاتكى على المرفق وهو غير صحيح وإنما المراد بالارتفاق أن يجعله من المرافق العامة المحشي عندنا قال مرتفقا متكئا يعني ما, ما تتكئ في المسجد يجوز لك أن تنام في المسجد لكنه ما فهم مراد المصنف رحمه الله فاشتبهت عليه اللفظة ولعل مشرفه أيضا لم ينتبه معه لأنه رسالة وإلا معنى قوله والارتفاق بالمسجد واتخاذه للصنع يعني جعل المسجد مرفقا من المرافق العامة ما يتخذه حانوتا أو يتخذه مخبزا أو يتخذه محل حدادة ونحو ذلك هذه مرافق فلا يتخذه مرفقا من المرافق العامة التي يفعل فيها ما يشاك ما لو جلس في حديقة أو في أرض براح فلا يتخذه مرفقة يعني لحاجته وصنعته وتجارته هذا المراد ويدل يدل عليه السياء والارتفاق بالمسجد واتخاذه للصنعة يعني مرفق من المرافق التي ينتفع بها وتقدم الكلام على التجارة في المساجد قال رحمه الله مكروه كله لأن هذه المساجد إنما بنيت وشيدت لذكر الله تبارك وتعالى والصلاة وقراءة القرآن وتعليم العلم النافع فهذه وظيفتها وهذه مهمتها أما أن تتخذ أسواق ومحلات تجارية هذا لا يجوز لما في ذلك من الإهانة لها والاستخفاف بحرمتها وتقدمت بعض الأحاديث معنا بالأمس في نوع من الأعمال والمهن التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقوله رحمه الله وأن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره وهذا لحديث أبي سعيد في صحيح مسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد فإن هذا لا يجوز مضاجعة الرجل للرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة في ثوب واحد وإن كان من محارمه فهذا لا يجوز لا بأس إذا كان المكان واسعا واللحاف طويلا أو عريضا ليس لهما غيره لكن يكون بينهما فاصل وهما في ثيابهما ما لا بأس كما لو نام رجلان في مكان واسع ليس لهما إلا غطاء في الشتاء لا بأس إذا بينهما فاصل طويل وبعيد يحجز ما بينهما وهما لابسان لا بأس أما أن ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتفريق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين لماذا؟ لأن سن العشر يحتمل فيها البلوغ ومع احتمال البلوغ تحرك الشهوة ليس كالاطفال وقوله رحمه الله تعالى ولعنى أيضا المتجردين في إزار ورد اللعن للمتجردين في حديث عمران بن حصين بلفظ لعن الله الناظره الى عوره المؤمن والمنظوره اليه ولكن هو حديث لا يصح هو مخرج عند ابن عدي في الكامل والبيهق في شعب الإيمان وفي سنده كذاب إسحاق بن نجيح وهو كذاب والضاع وهناك ما هو أحسن منه حالا ولكنه أيضا ضعيف إذ جاء عند أبي داود في المراسيل جاء عند أبي داود في المراسيل عن عمر مولاء المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الناظر والمنظور إليه وهو مرسل والمرسل من أنواع الضعيف لكنه أحسن حالا من الأول المرفوع وعلى كل حال اللعن لا يصح في الاثنين ونهى صلى الله عليه وسلم عن المكامعة والمكامعة هي المضاجعة أن يضاجع الرجل الرجل في شعار واحد في ثوب واحد وقد جاء ذلك في حديث أبي ريحانة عند أبي داود وعند الإمام أحمد رحمهم الله فعن أبي ريحانة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره عشر خصال وذكر منها رضي الله عنه ومكامعة الرجل الرجل والمرأة المرأة ليس بينهما ثوبون يعني يلتصقان بجسديهما هذا مع هذا وهذه مع هذه وذلك لأنه سبيل إلى الفساد مظنة إلى هذا فإذا نام الرجل مع الرجل متعريان في ذوب واحد فهذا سبيل إلى الفساد وهكذا المرأة المرأة فيأتي من ذلك الرجل على الرجل لواطا والمرأة على المرأة سحاقا فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أيضا أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره فهذا يؤخذ منه مشروعية التستر للمسلم ولو كان منفردا يشرع له أن يتستر ولو كان منفردا فإنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كما ذكر المحشي عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر فقال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك يعني الجارية لأن الجارية ملك يمين لك أن تطأها بلا عقد الأمة التي تملكها لك أن تطأها بلا عقد لأنها ملك يمين ملك يمين وما دام ذلك جائز لك فإنه لا حرج عليك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فقلت أرأيت إذا كان القوم بعضهم مع بعض يعني اختلط الأقوى قال إن استطعت أن يراها أحد فلا يراها قال رضي الله عنه أرأيت إذا كان أحدنا خاليا يعني في بيته بمفرده في حجرته بمفرده أو في الخلاء لا أحد عنده في فلاة من الأرض واحتاج مثلا أن يتجرد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحي منه الناس يعني حتى في الخلاء حتى لو كنت في بيتك خاليا لا أحد عندك فإنه ينبغي لك أن تستحي من الله تبارك وتعالى وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي للإنسان أن يتستر في هذا وأن يستعمل الستر وذلك لأنه ربما فجأه فاجئ وهو على هذه الحال فينظر إلى عورته ويقع منه على ما لا يحب أن يرى منه فالاحتياط هو الحزم أولا استحياء من الله تبارك وتعالى وثانيا احتياطا لأنه قد يطلع عليه منه من لا يتوقع ظهوره عليه فيراه وهو على هذه الحال وقوله رحمه الله أو ينظر إلى عورة أحد غيره وهذا أيضا لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل لا يجوز ذلك ثم قال رحمه الله أن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته يعني من أمر الجماع والعشرة فإن هذا لا يجوز أن يخبر الرجل بشيء مما يجري بينه وبين زوجته بعض الرجال يقل حياؤه يتبجح بهذا في المجالس لا سيما إذا كان في هذه المجالس أصحابه اللصيقين به الذين كانوا معه مثلا قبل زواجه أو يرى أن هذا من الفحولة كما يقع عند بعض ناقصي العقول فينشر ما حدث له مع زوجته هذا لا يجوز فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه يعني يباشرها ثم ينشر سرها ثم ينشر سرها إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها نسأل الله العافية والسلامة وهذا يقع فيه كثير من الناس في هذا العصر بالذات وعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود فقال صلى الله عليه وسلم لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل ابرأة تخبر بما فعلته مع زوجها الحديث فقالت أسماء رضي الله عنها أي والله يا رسول الله وذكرت أن هذا قد حدث سمعته من بعضهم فقال عليه الصلاة والسلام فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون إليه وهذا عند أبي داود والمحشي عندكم قد خرجه هذا من فعل الشياطين والنبي صلى الله عليه وسلم شبه فاعله بالشيطان يقع على شيطانه في الطريق والناس ينظرون إليه فإذا كان مستورا في بيته مع أهله بستر الله ثم نشر ذلك على الناس فهو كالشيطان يقع على شيطانة في الطريق أمام الناس فدل ذلك على أن هذا الخلق من فعل الشياطين لا من فعل المؤمنين والشياطين شياطين من الجن وشياطين من الإنس فمن فعل هذا فهو من شياطين الانس عياذا بالله من ذلك لأنه خالف النهي الصريح والسنة الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله وأن يحذف الرجل بالحجر الصواب يخذف فهو بالخاء الخذف والخذف هو الرمي بالحصى الصغار الخذف الرمي بالحصى الصغار هكذا يجعله بين الأصابع ويضرب به هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف الخذف وهو الذي جاء في حديث عمران عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو لو ضربت به صيدا ما قتله ولو رميت به عدوا ما أثر فيه فهو لا ينكأ العدو كما أنه لا يقتل الصيد قال وإنه يفقأ العين ويبسر السن فربما صادف عين إنسان فقلعها فقأها وربما صادف إنسانا يتكلم أو يضحك أو يتبسم فضرب سنه فكسرها بالحصات هذه فهو من عمل الشيطان عياذا بالله من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقد نهى عبد الله بن مغفى رجلا عن ذلك ورآه يخذف بعد فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذ وتعود تخذف لا أكلمك أبدا يعني ما رفع رأسه بقول رسول الله صلى الله عليه ولا قبله ولا التزمه ولا تأدب معه فهجره عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وفي هذا دلالة على مشروعية الهجر لمن بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ولم يعمل بها فالشاهد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وهو أن يحذف الرجل الرجل بحجر على هذا النحو ويرما بالمدر والمدر هو الطين اليابس الطين اليابس ولهذا يقال لأصحاب القرى أصحاب المدر وأصحاب البوادي أصحاب الشعر لأن أولئك بيوتهم الخيام يشدون ويرحلون ينزلون ويضعنون فبيوتهم الخيام من الشعر وأهل القرى بيوتهم الوبر ولذلك أهل المدر أهل استقرار وأهل الشعر أهل رحيل أهل رحيلين وأهل المدر أهل زرع وحرث وأهل المدر أهل رعي وانتقال فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا فعطف عليه المصنف الرمي بالمدر يعني الرمي بالطين اليابس في الأمصار يعني في القرى وفي المدن والخذف عام في الأمصار وفي البوادي لأن الحصى متوفر في الجميع ولذلك كانت الأمصار أشعر ناس في أهل المدى أهل القرى وأشعروا أهل الوبر بنو تميم فبنو تميم كانوا أهل ارتحال في بادية نجد أهل ارتحال والأنصار كانوا بالمدينة أهل استقرار فكان أشعر حيين في العرب في أهل المدر الأنصار الأوسوى الخزرج وفي أهل الوبر بنو تميم فيقابل المدر الوبى ثم قال رحبه الله تعالى ونهى عن اليمين الكاذبة واليمين الكاذبة هي اليمين الغبوس وقد قال صلى الله عليه وسلم عن اليمين الكاذبة إنها منفقة للسلعة ممحقة للكسم خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عليه وهو غضبان من حلف على مال برئ مسلم بغير حق لقي الله عليه وهو عليه غضبان ثم قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا ذكر المحشي عندكم قول الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وصاحب اليمين الغموس الكاذبة قد اشترى بيمينه ثمنا قليلا نسأل الله العافية والسلامة وسميت اليمين الكاذبة يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار عياذا بالله من ذلك وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عد الكبائر أنه قال الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس والغموس هي التي تغمس صاحبها في نار جهنم لأنه يحلف بالله ليختطع عمال أخيه وهو كاذب وهو كاذب في ذلك وهذا خرجه البخاري في صحيحه الكبائر الاشراك بالله واليمين الغموس ثم عدد الباقي صلى الله عليه وسلم فهي من الكبائر نعم اقرا علينا ما باقي قال وان تباع الثمرات وان تباع حتى تزهو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 مثلا حتى يزه أو رمانه مثلا حتى يزه أو خوخه خوخه أو بخاراه أو نحو ذلك من هذه الثمار برتقاله وتفاحه حتى يزهو أو تزهو وزهوه زهو الثمر هو اصفراره واحمراره يعني بدأ النضج يظهر فيه أما أن يبيعه في أول ما تخرج الثمرة من أكمامها هذا لا يجوز لأن الثمرة قد تفسد قبل أن يستغلها الإنسان وإذا حصل ذلك فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبما يستحل أحدكم مال أخي لكن إذا بدأت تزو تصفر أو تحمر فقد بدأ فيها الطي بدأت تتهيأ للنفج بدأ النفج فيها وأمن الفساد عليها فأنت لا تبيع المزرعة من النخل ثمر النخل إلا إذا بدأ للصفرار أو الحمرار ذا كان رطبك لونه أصفر فبدأ في لصفراء أو أحمر بدأت للصفرة فيه والحمرة وهذا يدل على أنه قد اشتد وبدأ في النضج فالانتفاع به قريب وقد أمن عليه الفساد فهنا لا بأس لك أن تبيع هذا الثمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما زهوها قال تحمار أو تصفر كما في حديث أنس تحمار أو تصفر والإحمرار والإصفرار كما قلنا بداية النضج وهو بداية الاشتداد والصلاح وهو أيضا علامة أمن الفساد على الثمرة لم تأتها في هذه المرحلة الآفة تجاوزت الخطر فإذا كانت قد تجاوزت الخطر ووصلت إلى هذه المرحلة جاز لك بيعها ولأنه في الغالب في هذه المرحلة حتى لو لم ينضج على رأس الشجر أو رأى صاحب الشجر فيه شيئا جذّه قطعه فيرطب وهو خارج النخل فلا يقع الفساد عليه كما جاء أيضا في حديث فاطمة بن تقيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعلي معه وعلي ناقه قالت ولنا دوالي معلقة فذهب علي ليأكل منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي وأنت ناقه والدوالي هي العذق من البصر يقطع ويجذ من النخل فيعلق في البيت استعجالا لإرطابه لأنه إذا بقي في النخلة فالنخلة تمده بالماء فيتأخر حتى يصير رطبا فإذا قطعته بسرا وعلقته في البيت في مثل هذه الأيام ولم تكن عندهم المكيفات فالحر يضربه فيرطب سريعا فيصبح رطبا فإذا اصفر هذا في النخل أو احمر في النخل ولو رأيت بداية الفساد في نخلة واحدة بادرت بقطعه أعذاقا وهو وهي أعذاق عذوب فيرطب وتبيعه رطبا وحينئذ لا تحصل عليك الخسارة بإذن الله بخلاف الأول قبل أن يزهو يصفر أو يحمر فإنه لو جاءت الآفة فيه لا تستطيع قطعه فلا يرطب ولا يمكن أن تستفيد منه فيذهب مالك إلى الذي باعك فيأخذه عليك بغير حق ثم قال رحمه الله عن بيع الكلب والقرد والخنزير يعني ينهى عن بيع هذه الثلاثة الكلب والقرد والخنزير وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فجاء في حديث أبي مسعود لنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن وحشى في هذا عندكم المحشي ونقل كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه قال لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يأكل ولا يجوز بيعه وأيضا حديث رافع بن خديت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ثمن الكلب خبيث قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح ثم قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم خرج الترمذي حديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ثم عقب الترمذي رحمه الله فقال هذا حديث حسن صحيح ثم عقب بعد ذلك فقال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم في ثمن الكلب يعني كرهوا ثمن الكلب قال كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ثم قال وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن الكلب للصيد أو ثمن كلب الصيد وممن نقل عنهم الترخيص أهل الرأي كما صرح بذلك علماء الحديث وشراح الحديث فإنه قد ذكر هذا الحديث البغوي في شرح السنة وذكر أن أهل الرأي ذهبوا إلى ذلك حيث قال ثمنه يعني الكلب حرام عند أكثر أهل العلم يقول البغوي ثمنه حرام عند أكثر أهل العلم يعني ثمن الكلب لا يباع ثم قال وذهب قوم إلى أن بيعه جائز ويضمن متلفه وهو قول أصحاب الرأي وذهب قوم إلى أن بيعه جائز ويضمن متلفه ثم قال وهو قول أصحاب الرأي والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في صيد الماشية وجاء في حديث أبي هريرة أيضا صيد الزرع حيث قال صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطا إلا كلب صيد زاد أبو هريرة هذا في حديث ابن عمر زاد أبو هريرة قال أو زرع يعني الذي يحرص الماشيا والذي يصيد به أو يحرص الزرع لا بأس به فإن هذا خارج عن اللفظ العام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يتخذ لغير حاجة فهذا ينقص من أجل صاحبه كل يوم قراطان والعياذ بالله لكن إذا كان له غنم يحرسها له غنم وإبل يحرسها من الذئاب والسراب فإن الإبل لا يخشى عليها الذئاب لكن يخشى عليها السراب وأما الغنم فهي فريسة ومنيحة الذئب فيحفظها الكلب بإذن الله تبارك وتعالى فإذا اتخذ الكلب لمثل هذا فلا بأس وهل يلحق به ما يكشف به اليوم عن الجرائم هذه حادثة يعني الذي يكشف به عن المخدرات ويكشف به عن أصحاب المخدرات الذين يروجونها الظاهر أن ذلك جائز لما؟ لأن المصلحة في حفاظ على المسلمين أعظم من الحفاظ على الشات وعلى الزرع فالحفاظ على عقولهم وأديانهم وأبدانهم من هذه المخدرات التي تفسدها فتكشف في هؤلاء المهربين الحفاظ على المسلمين أو من الحفاظ على العنز ومن الحفاظ على النعجة ومن الحفاظ على التيس والخروف فالمسلم أولى فإذا كانت لذلك جازة لأن الحراسة معناها موجود الحراسة معناها موجود فهذا حراسة للمسلمين ولدينهم ولعقولهم ولأموالهم من أن يتلاعب بها هؤلاء المفسدون اصحاب المخدرات فالشاهد يلحق بالصيد حراسه الزرع حراسه المسلمين نعم وعما القرد فلا منفعه فيه كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى وان وجدت منفعه فالمنفعه فيه قليله واللهو به أكثر اللهو به أكثر فلا ينبغي أن يشتغل به ولا يقاس على الكلب بعض الناس قاسه على الكلب فقال إن فيه منفعة وهي الحراسة لكن هذه المنفعة في جانب القرود قليلة الأكثر في جانب القرود اللعب واللهو بها فلذلك قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا بين علماء المسلمين في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه قوله رحمه الله ولعب النرد والشطرنج وذلك لحديث أبي موسى الأشعر مرفوعا من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود في سننه والحاكم وعبد بن حميد في مسنده ويشهد له حديث بريدة عند مسلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه خرجه مسلم يعني نجس كأنما أدخل يده في نجاسة في لحم خنزير وفي دم خنزير والعياذ بالله وهذا الحديث في صحيح مسلم والتشبيه هذا ببشاعة الصورة يدل على الحرمة والنردو هو القطع الصغيرة من الخشب أو من العاج من العظام قد تكون أيضا من الخشب أو من العاج أو من العظام تكون قطعة مكعبة وعليها نقاط يلعب بها وهي أشبه ما تكون اليوم بالذي يلعبونه في العلبة هذه المفتوحة ما يسمونها؟ العلبة هذه التي تفتح ويلعب فيها إيش؟ الطاولة أشبه ما تكون بلعب الطاولة هذه العلبة المفتوحة التي تفتح ويجعل لها جدران ويرمى فيها بهذه القطع التي فيها نقاط سوداء في جوانبها تكون ست أو ثمان لا أدري أو عشر لا أدري كم إنما هي مثلها وتلقى هذه الحصيات الصغيرة من الخشب أو من العاج عاج الفيل أو من نحو ذلك من العظام وتبرد وتنعم ثم تجعل هذه النقاط فيها وترمى في هذه الطاولة ويلعب بها ويقامر بها نسأل الله العافية والسلامة فهذا حرام والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال من لعب بالنردي فقد عصى الله ورسوله وهي لعبة فارسية في الأصل أصلها في الفرس وفاعلها عاصل لله ولرسوله ومن فعلها فكأنما صبغ يده أدخلها في دم خنزير وفي لحم خنزير وهذا يدل على بشاعتها عياذا بالله من ذلك وأما الشطرانت فلم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى ما صح فيه أعلى ما صح فيه كما قال الإمام أحمد حديث علي رضي الله عنه يقول الإمام أحمد أعلى ما صح فيه عن علي ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال الشطرنج من الميسر من الميسر ومر على قوم وهم يلعبون به فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون عابدون أنتم لها عابدون وسئل عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال هو أشد من النرج الشطرنج هو أشد من النرد وذلك لما فيه من اللهو وتضيع الأوقات أما إذا كانت فيه المقامرة فهو حرام من باب أولى لأنه قمار يدخل فيه المال ويأكل المال بغير وجه حق فهو غير جائز وللأسف هذه اللعبة الآن منتشرة بين المسلمين ويعقدون عليها المسابقات للأسف فازوا بالدورة كذا في الشطرنج بئسة الدورة وبئس الفوز هذا في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للأسف الآن مسابقات في النرد وفي الشطرنج وفي الشطرنج أكثر وهو خلاف إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل اللعبة هذه من الفرس لعبة الشطرانج هذه من الفرس فتشبه بهم أهل الإسلام عياذا بالله من ذلك فلعب النرد والشطرانج لا يجوز وهو محرم أما النرد فقد سمعتم النصوص الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وأما الشطرنج فلم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صح عن علي رضي الله عنه وخليفة الراشد أمرنا باتباعه في قولي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجد الحديث وصح فيه عن ابن عمر ما سمعتم أنه قال عنه إنه أشد من إيش؟ من النرد فالشاهد لا يجوز لعب هذه اللعب هاتين اللعبتين النرد شير ولا الشطرنج ولا عقد المسابقة فيها من باب أولى لأنها مسابقة في لعب حرام ثم قال رحمه الله تعالى أن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرام والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما جاء في الحديث الصحيحة ومنها حديث ابن عباس لا يدخل رجل على امرأة وإلا وعندها ذو محرم وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء فقالوا يا رسول الله أرأيت الحم قال الحم الموت الحم الموت الحم هو أخ الزوج أو قريب الزوج ابن عمه مثلا فهذا إذا جاء إلى بيت فلان ودخل لا يستغرب عليه ولا يستنكر لأنه دخل على أخيه ألو ابن عمه فالناس لا تستنكره ليس عندهم فيه نكارة لأنه قريبه وربما دخل وصاحب البيت غير موجود فيكون الشيطان ثالثهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل البلاء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والدخول على النساء ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم كل ذلك لأجل حماية عرضه، عرضها وصيانتها من أن يعتدى عليها فهنا نهى صلى الله عليه الرجل أن يخلو بامرأة ليست محرما له وذلك صيانة لعرضهما ولأن الشيطان ينزق عياذا بالله من ذلك فربما أوقعهما في المحرم وقوله وأن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا أي ما ينبغي للإنسان أن يقول هذا لأن الخير إنما هو بيد الله تبارك وتعالى فينسب إليه لا إلى أحد غيره فلا يجوز للإنسان أن يقول مثل هذه الكلمة لأنها تخدش في كمال التوحيد تنافي كماله ومثلها ما شاء الله وشئت فقول ما شاء الله وشئت أيضا خدش في كمال التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها فقال ما شاء لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلا ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلا لأن هذا ينافي كمال التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بحماية جانب التوحيد والنهي عن الطرائق الموصل إلى الشرك وسد الذرائع الموصل إلى الشرك فلا ينبغي للإنسان أن يقول ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشاء فلان وإنما يقول ثم شاء فلان ثم شاء فلان وكذلك نهى أن يحلف الرجل بغير الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا منكم فليحلف بالله أو ليصمت وهو حديث صحيح ويقول كما ذكر المحشي عندكم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فلا يجوز الحالف بغير الله لا بالكعبة ولا بالأنداد ولا بحياتك ولا بغير ذلك وهذا ينافي كمال التوحيد وهكذا أيضا يذكر المصنف يعود بر أخرى إلى المسائل الفقهية قال وأن يحد الشفرة والشات تنظر إليه يعني لا ينبغي له ذلك أن يحد شفرته ليذبح وشاته تنظر إليه لأن في هذا إفزاعا لها وكما جاء ذلك في الحديث يميتها ميتتين ميتتين مرتين المرة الأولى بالخوف والهلع والفزع والمرة الثانية بالذبح فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا واضعا رجله على صفحة شاته شاته ماسك برقبة الشات بعنقها ورجله على صفحتها ويحد الشفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى ذلك والشات تنظر إليه أفلا, قد أفلا فعل هذا قبل هذا أو يريد أن يميتها ميتتين يعني يحد شفرته قبل هذا الوقت وكذلك لا يفعل ذلك بأختها وأختها تنظر إليها ينبغي له أن يذبح الشات خالية ثم بعد ذلك يأتي بأختها فيذبحها وهي خالية لا يذبح أختها وهي تنظر إليها فالشاهد هذا من الرحمة بالحيوان في شريعتنا نحن المسلمين فالذين يتبجحون بالرأف بالحيوان ها نحن قد سبقناهم ولله الحم من 1400 سنة بين هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الخلق الرحماء صلوات الله وسلامه عليه وكذلك قوله رحمه الله وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته لماذا حتى لا يوقعه في الغرر يوقعه في الغرر هذا فيه مفسدة فيعلمه قبل أن يدخله تشتغل معي بكذا فإن وافق دخل وإن لم يوافق لم يدخل فلا يبقى على جهالة وهو يأمل أن يحظى منه بأجرته الحقيقية وزيادة فلم يحظى منه بعد ذلك حتى بالأجر الحقيقية فيجد البخص فهذا فيه غرر فلا ينبغي له أن يستعمل أجيرا عاملا صانعا خادما معه حتى يعلمه كم أجرته فقد يوافق ويقبل وقد لا يوافق فينصرف فلا تأخذه على غرر وإنما تعلمه بذلك ونهى صلى الله عليه وسلم عن النجش والمصنف قد عطفه على الذي قبله وعرفه أيضا فقال وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته يعني لا يريد شراءها فالنجش أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها كما يفعله اليوم كثير من الناس في الحراجات وهم من يسمونهم بالشريطية فهؤلاء شراطون فعلا قطاعون لجيوب خلق الله يأخذون منهم الأموال لاصحاب التجارات بالباطل ويلتفون عليهم من الورى فيأخذون نصيبهم منه فتجد تأتي بسيارتك تسوى أربعين ألفا فيقفون عليها ويكسرونها ويقول عشرين ولا يتزايدون حتى يزالون يتزايدون حتى يصلوا بها إلى ثمانية لا يزيدون على ذلك يقفون عند هذا فهذا يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وكل ذلك لاجل أن يكسب أخاه من هذا المسكين ومثله أصحاب التكاسي أيضا في الأجرة قريبين من هذا تأتي إلى هذا قلبي أربعمائة تأتي إلى الثاني قال لك بخمسمائة ليعلمك أن الأول أرحم بك فترجع إلى الأول وهو في الحقيقة قيمة 250 فهؤلاء حرامية مجتمعين هؤلاء يسرقون أموال الناس بطرائق غير مباشرة ملتوية فهذا الذي يزيد في السلعة في ثمنها وهو لا يريد شراءها هذا في الحقيقة آثم, آثم حتى يفوت الحق في الشراء على غيره وتبقى بعد ذلك السلعة فلا يشتريها هو فيخسرها اثنان صاحب السلعة لا تنقضي حاجته ببيع سلعته والمريد للشراء لا يشتري السلعة فلا تنقضيه حاجته فيكون هذا الناجش معتديا على اثنين على البائع وعلى المشتري الحقيقي الذي يريد أن يشتري فالبائع ما باع سلعته وانتفع بثمنها والمشتري الحقيقي الذي أرادها مثلا بثلاثين ألفا وهذا زاد إلى أربعين ولم يشتري صاحب الثلاثين لم يشتري وربما لو كان جميعا سالمين من هذا المعارض لباع صاحب السيارة من صاحب الثلاثين وقضى شغله ومشى حاله بالثلاثين ألفا واستفاد ذلك صاحب الاشتراء من هذه السيارة فالشاعد هذا الناجش معتد على الإثني معتد على صاحب السلعة ومعتد على المشتري الحقيقي فهو ضار بهما جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم نها عن النجش وذلك لأن النجش لا خير فيه لا خير فيه نسأل الله العافية والسلامة ولعلنا نقف عند هذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraz.org .net وجزاكم الله خيرا